فاضل، بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء مناظرة سيئة وملحوظة ويشتغل في محل نساء جيت قلت له يا فلان أنت تناظر قال لا لا لا ما نعم قلت أقول لك تناظر لا تقلت أضحك عليك لكن تبي العلاج ولا ما تبيه علاج مية مية بأمر الله يقطعك قال وخر عني النظر قال الله يا أخي مبتلى مبتلبة الشيطان لعب عليك قلت طيب تبي قال وشو قلت شف ناظر على كيفك بس بعد كل مناظره رحت واب وصار ركعتين فهذه كثيره قلت اقول لك النار ولا الجنه قال له لا بالجنه قلت ركعتين ركعتين والله الشيطان بيغض بصرك قال لي طيب قلت وكلمني بعد شهر ركعتين وسيعينك ربي ركعتين وسيقهر الشيطان في الركعتين الاولى ذي هي على طول خذ الابره يحترق الشيطان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 الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه اسمع لي تاكفات ركرة يعني ما كنت أتوقع اني أصف هذا العلاج لمدخن لأنه شلون؟ قلت المدخن بكتين شبا قعد يصلي 24 تسليمة في القنفذة جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت ما عدا هلأ هالدخان عجزت بطله قلت لي تتوب قال لي والله يا اخي خل... ازعجني عجزت عجزت عجزت كل شيء سويته كنت اسمع بعد كل سجارة ركعتين أنا قاعد في الجنفة ثلاث أيام قلي لي اشتار لك قال ركعتين قلتي بس تسمع وضو تروح توضع حتى لو انك متوضي المهم راح اول يوم شفته اخر يوم شافني بعد يضحك المهم بعد المحاضرة جاني شتوقعون قال والله يا دكتور اول يوم خمس سجاية من ثلاثين سجارة الى خمس سجاية صرت اذا طلعت مولعها قال لي الشيطان وين, وين وين وين وين مو بلازم يا اخي مو بلازم فيها وضوء فيها صلاه لا لا لا لا لا يقول أول يوم خمس وثاني يوم ثلاث وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا قاطعها ما يقدر والله يا اخوان ما كنت أتصور أنه تنفع في الدخان فعلى الاخوان حقين الجمعية يشنون اوراقهم ذي لقينا العلاج اللي يبي يبطل الدخان يتوضى وركعتين اخواني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله الشاهد اني زرت الجبال في المخيم من شهرين الظاهر وركب معي شاب قال يا دكتور ممكن أركب معك روح الفندق مع الأخ عشان بقولك قصة عندي قلت فضل ركب. قال يا دكتور تذكر شريطك الفلاني قلت نعم قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر لي شهرين أو ثلاثة يوم قريت اعجبتني الفكرة قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر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 اذا لابد لي واياكم من همة لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذنوبنا ذبحتنا ذنوبنا ذبحتنا وين الهمة